وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد مع حديث اخر من احديث الاربعين العقليه حديث الافتراق ثمار الاراك في شرح حديث الافتراق نص الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة فواحده في الجنة و في النار افترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفسي محمد بيده والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة وفي رواية ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب هذا الحديث حديث مصطفيد يرويه جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر، حيث كأبي هريرة، ومعاوية بن سفيان، وأنس بن مالك، وعوف بن مالك الأشجعي، وابي أمامة، وسعد بن قاص، وعمر عبد الله بن بن العاص، وكأبي الدرداء، وغيره فهو يرويه جمع من الصحابة يستحيل أي تواتر على الكذب، لذا فصح أن يقال أن هذا الحديث يرتقي إلى حد التواتر أو قريب منه. كما أن كثير كما أن كثيرا من من هذا الحديث أسند نظيفة، اسانيد نظيفة يقال سند نظيف أي ليس فيه مقال صحيح. وعلى فرض أن يعني أسانيد الحديث فيها بعض الكلام في مفرداتها ضعف فلا شك أن من أدنى له من له أدنى خبرة في هذا الباب في السنة الحديثية يعلم أن ضعفها ليس بالضعف الشديد بل بمجموعها ترتقي إلى درجة الثبوت والصحه بمجموعها ترتقي إلى درجة الثبوت والصحة. وإما الإصلاة الحديثية حكموا على هذا الحديث بالثبوت. مثلاً حديث أبي هريرة قال عنه الترمذي التلميذي حديث حسن صحيح قال عنه الحاكم يعني هذا الحديث ورد كما ذكرنا من عدة روايات فرواية أبي هريرة حكم عليها بالصح كما قالوا الترمذي والحاكم والذهبي اسناد معاوية قال عنه الحاكم هذه أو هذا إسناد تقوم به الحج وفقه الزهبي وقال ابن حجر في تخريج حديث الكشاف هذا حديث حسن يعني الحسن رواية معاوية قال الشيخ الإسلام أيضا في منهوع الفتاوى عن هذا الحديث هو حديث مشهور في السنن والمسانيد طبعا نحن نحتاج إلى أن نتكلم في اولا في صحة ثبوته لأنه حديث مهم حديث افتراق الامم حديث مهم جدا حديث يعني سبحان الملك يبعث على الترهيب ويجعل الإنسان يرتجف والله العظيم أن هذه الأمة افترقت إلى ثلاثة وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة فالإنسان يجب أن يعرف أين يقف من هذه الفرق أين هو؟ هل هو من الفرق الناجية؟ نسى الله زهدك يا رب أو من غيرها وهذا إن دل إنما دول على خطر الاعتقاد يقول قد يخطئ أخطاء إلى السماء في الفروع فالامر سهل كما قال الشافعي ولكن الخطأ في الأصول إما جنة وإما نار إما بضعة وإما سنة إما هدى وإما ضلال مش هذا لا يقال في أحكام التامم ولا طبعاً مع تعظيم الشرع كله لكن من نسبي خطأ في التامم خطأ في الطهارة خطأ في الزكاة في الحج ليس خطأ في العقيدة إن العبد لا تكلم بكلمة من سخط الله لا يرك لها لا يرك لها بالا إياها باء في الناق سبعين خريف الشاهد من ذلك أننا نؤكد ون يعني نتكلم بنوع من الاستفاضة ها عن سند هذا الحديث لخطورة هذا الحديث قال الشاطبي رحمه الله عليه في الاعتصام حديث تفرق الأمم صح من حديث أبي هريرة وقال ابن كثير هو حديث مروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا وأيضاً مما نص من نص على ثبوته عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق الفرق بين قال ونص كلامه للحديث الوارد في افتراق الامه سند كثيره الشيخ ابني طبعا رحمه الله عليه في في السلسله الصحيحه عقد بحثا حديثيا نفيسا وفند شبهات المضاعفين له ورد عليها طيب لذا نقول أن ائمه الحديث قد تلقوا هذا الحديث بالقبول ومما يدل على ذلك كثرة رواياته عند أصحاب السنن والمسانيد وكتب العقائد أيضا مما يدل على ذلك كثرة الكتب التي صنفت في الفرق يعني لما نجد أكثر من كتاب مصنف في ذكر الفرق على اختلافها ذي ذل على أنهم بنوا هذه المصنفات عليهم على أحاديث لأنهم لا يتحركون إلا بعلم الفرق ال... كتاب الفرق بين الفرق عبد البغدادي، مقالات مقالة الإسلاميين الحسن الأشعاري وممن صح هذا الحديث كما ذكرنا الذهبي العراقي الشاطبي البغوية بن حجر بن كثير حاكم الذهب التلميذي الصيوتي حتى جعله الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر عده حديثا متواترا وكذلك الصيوتي عده حديثا متواترا لكن صراحة دعوة أن هذا الحديث متواتر فيها نظر بل نقول أن هذا الحديث تواتر من حيث المعنى وليس من حيث ايه اللفظ اما من تكلم في تضعيفه فقد ضعفوه من جهه الراي قالوا ان هذا اسناده منكر لماذا قالوا الزعم بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحده هذا معنى أنها أمة هالكه وقد قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح قال أن امتي أمة مرحومة وأن امته هم نصف أهل الجنة في الصحيحين فلما يأتي في الصحيحين أن هذه الأمة هي نصف أهل الجنة رأنا أم مرحومة ويأتي أساند فيها مقال على زعمهم أنها فرق كثيرة تصل إلى 73 كلها في النار إلا واحدة إذن هذا الذي يقال يعارض ما في الصحيحي هذا كلام مهم وقد رد على هذه الشبهة شيخ الإسلام وقد رد على هذه الشبهة شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكذلك المام الصنعاني فمما قال شيخ الإسلام قال أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم قالوا أما الفرق الباقية فهم أهل الشزوز والتفرق ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية. فضلاً أن تكون بقدرها، بل تكون الفرقة منها غاية في القيل. فهمت حاجة؟ و... يعني شخصاً يقول هذا العدد طبعي. هذا العدد فرق. هلِك نعم؟ لكن هذه مجموعها لا تساوي شيئاً بببب بنسبة الفرقة الناجية. هي فرق هي فقط عدد فقط. زي بي ما اعتبر كل شيء ما فيه. منهم من, من اندثر كالجهميه مثلا هناك فرق اندثرت أصلا منها مثلا يأتي رجل يكون فرقة ومعه مئة هذه تسمى فرقة هذه المرء مئة هذه المئة ك في قدر الأمة لا شيء فهذا يسمى عدد هذا كثره في العدد وليس في المجموع لذلك قال الصنعاني هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليله العدد لا يكون مجموعها لا يكون مجموعها أكثر من الفرقة الناجية. قال بكلامهم الصراط. قال فلا يتم أكثرية الهلاك فلا يرد الاشكال. وإن قيل يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من كثرة من ذكر كثرة عدد فرق الهلاك. فإن الظاهر أنهم أكثر عددا. قلت وكلم على لسانهم. ليس ذكر العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين وإنما جاء لبيان اتساع طرق الضلال كما ذكرنا بنفس المعنى أن العدد ليس في الأفراد وإنما عدد في التفرق إذا يرد على هذه الشبه أن يقال أن هذا الحديث غاية ما فيه ذكر كثرة ذكر كثرة في الأعداد لا في الأدبع. وده خلاصة الرد على ذي شوفها أن هذا الذي براد من كثرة الفرق هو كثرة في أعداد الفرق وليس كثرة في الأدبع. يعني مثلاً مثلاً نضرب مثلاً هم كم فرقة ذكر في الحديث؟ هل كم منها ينجو؟ واحد كم منها يهلك؟ ثم وسبعين فرقة متوسط بس فرقة مثلا كم ألف؟ مثلا؟ مثلا ألف ها. ألف ما ربع مصر ها. عبر يعني قرون تصل إلى خمسة عشر قرن من الأمة مم. لا شيء لا وحيدة. أيضا من الشوهات وقيل أن حديث الباب حديث هذا معارض لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أمة مرحومة فيقال جوابا على ذلك أن هذا الاختلاف الواقع بين فرق الأمة هو اختلاف لا يؤدي إلى القلود في النار يعني برضه يقال من جانب آخر شبه أخرى هذه أمة أمة مرحومة فكيف يحكموا بالنار على ثنتين وسبعين فرقة منها. وقال أن الحكم بالخلود في النار، أصل أن الحكم لها بالنار في الحديث لا يستلزم ولا يستوجب الخلود، بل غاية ما فيه أنه ذكر أنهم يستحقون العذاب. هذا أمر هذا أمر مهم. أيضا سمت جواب آخر. أن قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه أمة امه مرحومة لا يعني أنها لن تعذب ولكن من رحمة الله بها أنه من رحمة الله بها أن المعذبين منها ما بين من غلبت سيئاته فعفع عنه لم يعذب وبين من عذب ولكن يكون مآله إلى الجنة اللهم رزوخنا للجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب طيب إذن فقوله كله في النار قايتنا فيه أن هذا من أحاديث الوعد من أحاديث إيه من أحاديث الوعيد. الوعيد الوعيد ممتاز أيها أحاديث الوعيد فهذه الفرق أتت بأمور استحقت عليه العذاب وأحديث الوعيد كما درسنا من قبل هذه قد يتخلف أو قد تتخلف في حدوثها لموانع منها أنتركم رحمة الله أو شفاعة الشافعين بل نزيدكم من البيت شعرا فنقول أن الفرق الناجية نفسها التي قال عنه صلى الله عليه وسلم قوله في النقيلة واحدة هذا لا يلزم أنه تنجو بهذا الحساب ولا عذاب فالمرء قد يموت على عقيدة صحيحة ولا غبار عليها ولكن غلبت سيئاته بالكبائر مثلا هيعذب ثم ما قاله إلى الخلوص في الجنة طيب نأتي إلى حديث الباب. كل هذا كانت مقدمة في إثبات صحة السنة والكلام عن بعض الشبهات المتعلقة بالحديث الفائده الأولى نقول هذا الحديث الذي ذكر تفرق الأمة هو يعد علما من علامات نبوة فقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء فجاء الواقع مصدقا لما قاله وما ينطق عن الهوى لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إنه إلا واحد والتفرق أمر كوني الله قدره وليس كل ما قدره الله يكون واقعا في محبته طيب قال تبارك تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمته واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب ولذلك خلق. قال ابن كثير تفسير الايه ولا يزال الخلف اي اختلاف بين الناس في اديانهم واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم وارائهم قال ابن كثير وقوله الا من رحم ربك اي الا المرءومين من اتباع الرسل الذين تمسكوا بما امروا به فاهل رحمته لا يختلفون فمن اراد ان يقول إيه؟ ان من اراد الرحمة فليتبع سبيل الانبياء فان أتباع الانبياء والرسل مرقومون لما لأنه لما اتبعوا وقاهم الله شر الاختلاف. طيب وفي حديث ابي البصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحده سألته ألا يجمع امتي على ظلال فأعطينيها. الأمة لن تضل بفضل الله عن بكرة أبيها. هل هل هل العسمة موجودة أم ما غير موجودة بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم. في عسمة فيش عسمة. ما فيش عسمة. في تفصيل في المسألة؟ لا من تسمع الخطباء وقد فنت العسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما لا عسمة تبعده. ما ما ما ما حقوت هذا القول؟ هو الإجماع ده بس معصوم. ها؟ هو الإجماع ده بس العصوم إذن في تفصيله مش تفصيل إيه في تفصيل. العصمة عصمة لا فرض؟ لا لا عصمة لأحد لأحد بعد أن يرس هذا أما الأمة في مجموعها فلا هي معصومة أن تقع في الضرم إن الشيطان يأيسا أن يُعبَد في في الظهر السلام قال ما الشركة أخشى عليه فالامه أصمت في مجموعها لا في أحدها فالعصمة في المجموع لا في الأحد طيب الفائدة الثانية من حديث البداية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وستفترق أمك ما المقصود بقوله أمتي نقول كلمة الأمة تأتي على عدة معاني كلمه الامه تأتي على معنى امه الدعوه وامه الاجابه امه الاتباع امه الدعوه التي تسمى ايضا بمصطلح اخر امه التبليغ أمة الدعوة أو قال أمة التبليغ هم جميع من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بميزة قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاص أو عيثه للناس عام عاما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمة الدعوة أو تقال أمة التبليغ هم جميع أو هم الذين بعث أليم النبي وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عاما إذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال ما قال والذي نفس محمد بيدي كسيرا كما كان يقسم بأرض ويتعب بأرض يأكثر دعاية اللهم يمخلّم الغروب هذا أكثر وما اكثر خصمه والذي نشف محمد طيب. فبيقول والذي محمد لا يسمع بي أحد من هذه الامه يهودي ولا نصرني ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار طبعا كل أصحاب النار مخلدا فيها بدلالة الأدلة الأخرى القرآنية والنبوية على أن الذي يكذب بالنبي فهذا كافر يجي يشوف الدرالي اللي كان بيقول أن سعدين درالي كان بيقول لك الإسلام أن تقول لا أليس أطر اللي هو هو هو الإيمان محمد فرق هذا هو كافر كلام قفل هو كافر فالذي يشوه أي شريعه غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر ولو كان يصلي عند الكعبه انسان يصلي عند الكعبه يقول انا مسلم لكن لا غيره ان يدخل في ميله الأخرى ويصحح من الكفر الاخرى هذا كافر يقول ما من يهودي اي يسمع به ثم لا يؤمن بالذي جدو الا كرمه فلو أن الصني اليوم يوم نفطر بالصني كان على التوحيد واقول لا اله الله ان عيسى عبد الله وأنه بشر وأن الانجيل وكان على الانجيل الصحيح والله لنفا الجنه ثم, ثم قال محمد هذا لقومي لن يدخل الجنه حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم طيب عشان قبل ده انا ارسلك عند للناسيهات ها قالوا وكذبوا معكم الى قوم خاصه وعرسوا للناس ها وقالوا يا سلام ما هو وما شروا بالغنياه في بال اسمو احمد وقال لله ان الذين يفركونا من دلاله رسله اه يا لو يعني كده قد ابرصون ها تصدقوا لنا ما بكم لا تقولون به لا تؤمنون به ولا تنصرون ولا تتبعوننا ولا ترسلون لا تؤمنون به امر باليمان بايه ان يسلموا عشان أن الكتاب والسدى والإجماع على أن شريعة الإسلام جاءت ناسخة إن الدين عند الله وما ينطغل الإسلام ديناً وكذا الشيخ كل كل واحد بقى ممكن الناس كفار ويفضلوا على كفرهم بسبب كلام سعادة الدنيا واحد عايز عزقه الإسلام يقول لك أن كده يقول له النهاردة بقال حد اللي انت لا يكون على مسلم ترك دينا لأن مسلم أصالة مختار هذا الدين فإذا تركه فليس له أن نقطة. اللي يخش على كان يعني والله العظيم انا لا أعلم. هذا الرجل الدراقلي هذا دولي كان في الفقه بيتكلم بالدخل في في دخل في العقيدة كفر حينما لا تصور ان رجل يقال فتح كتاب علم يقال ان الامام عليه السلام الله يرحمك يا ابو صلاح طب اللي ما حدش في المشايخ كفاره ولا ممكن تحصل مش كده بس طب انا عارف هو ايه تكفر في ده في يعني تكفر في ده يعني شيء كان يستحل دمه طب يطلع واحد كفار واحد واحد كتير هيحصل ايه ساعتها ينفع اه فين الاولانيه المرتب لا يعذر قواطره من الخصاص لأنه لكن فين افتيات على بالأمر الناس يخطر كده طيب أه... إذن الأمة تأتي على عدة معان المعنى الأول أم أم ال... أه. أمت الدعوة أمت الدعوة انوا انسان امه الاجابه وهم الذين استجابوا لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الاسلام سواء كانوا من عهد الصحابه الى ان تقوم القيامه امه الاجابه وهذه دليلها يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله يا قومي اجيبوا داعي الله وامنوا به كما قال قائد الجميل يوقعونا أجيب دعي الله وأأمن به أجيب دعي الله إذن أجيب فما, فما الأجاب ها فإذا أي يكون داخلا تحت أمة الإجابة وللعلم أمة الإجابة يدخل فيها كل من أظهر إسلاما سواء كان بقى منفقا في الباطن الباطنة سواء كان من البدعة المفصقة ها يعني فرقة عندها بدعة مفصقة معتزلة كانت كرامية، أشعارية، هؤلاء داخلون في أمة اللي أمة الإجابة كل من دخلها في الإسلام، ما دام لم يظهر بدعة كفرية، طيب القسم الثالث أمة الاتباع، هم الذين زادوا على أمة الإجابة. بان سلكوا نهج السنه وساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا وقلبا وقالبا بتاعك فريزه الحرور بتاعك ايوه قطع ان القران محرف وغير ذلك الشيعه نعم ف امه الاتباع امه الاتباع الذين طبعا اسلموا وزادوا على امه اليهود اتبعوا نهج السنة فصاروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن كانوا ليسوا في درجة واحدة من الاتباع لكن هم أخص من أمة الإجابة عندنا دوائر متداخلة الدائرة الكبرى أمة الدعوة الأصغر منها أمة الإجابة الأصغر منها أمة الإتباع <اتباع>. لا غلط دول أمة الإتباع عمت الناس اللي هم منهجهم صحيح لكن عندهم بعض التقصير في العمل. هقول لهم فين بقى الإخوة فين الناس ذرو فين آه تأتي بقى الدائرة الرابعة اسمعوا أمتي إيه؟ أم من صورة ها؟ قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أم من ضاهية تبقى الأم بيسمو بقى إيه الأزل قائمين بالعلم والعمل. ها لذلك الامام كلام جميل جدا في الامه المنصوره قال كل من قام لدين الله علما وعملا الامر معروف على عن المنكر وجهادا وعلما وبزلاً. هذا هذا تحت ايه الامه المنصوره كده كم دائره 4 كبرى امه الـ الـ يلي يليها؟, يليها يليها امه الإجابة يليها امه التباع يليها الامه المنصوره ما الفرق بينهم من صوموا من اتباع؟ أبغى أقولهم من عامة الناس الذين على الدين الصحيح يصومون وكان عندهم بعض تفصيل يصومون يصوم وينصرون يصوم ولكن اعتقادهم صحيح في الجملة إحنا نسأبهم ما يجي العوايم نرى عامة الناس فضل الله اعتقادهم الصحيح في عظم قبل صحيح في الصحبة صحيح هناك أمور تغفل عن العامة كاسفاض الله لا لا نفتح عليهم ببشارة لكن في الجملة اعتقادهم أن القرآن صحيح حب صحابة النبي، حب عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة طيب دول اسمهم أمة الأم المضور أمة إيه؟ أمة إيه؟ أطول <سؤال> لا، دول أمة إيه؟ أمة إيه؟ أمة الكبائي يدخلوا فيها بقاءة خاصة منها؟ لما <سؤال> اللي نسمونه نحن نسمونه مصطلحة إيه؟ الملتزمين، إصطلحنا دوله مع أهل السنة؟ لا شيخنا بس شكل أمة اللي شكل؟ هي أمة أهل السنة؟ لا ما كلمة أهل السنة، لا عواند أهل السنة. أنا ما كلمت فكيف ما تشعرت صور؟ ما ما صل على السنة؟ طيب لما لما مصر دولة سنية دولة سنية؟ كله فيها على الاصلاح، على بتاعنا كله فيها وما يعني يعني مصر دولة سنية يعني ما كانت شيعية، ولا معتزلية. أي و... و... ده حتى هل هالي... هل صح نقول الملك ملك ما ما أهل مصر شعر؟ لا، لا هو ملك لا. رسمي. فرن هي وهذه ما تقولون هم هذين الحلف زين الحلف في الفطر هيجوا ما نيج نسمى اللي لازم يطرس أنا أسلم يقول الحمد لله ها هم من هم يرى يقول أن الله يرى بالتصفيق اللي في في, في في في الآخرة الله لل يرى يجيها كلام اللي. فده ها؟ أنه هم ال الكافر الكاسير تلا صح طبعا ولو تنزلن هو حق وإن تطع أكثر من في الآخرة يبقى هم غلطوا من حيث المعنى من حيث طبيع هل أهل السنة أكثر بكثير؟ طبعاً طبعاً طبعاً أكبر عدد ها هل هناك؟ هل هي المنهج اللي... على المنهج ها فرق بين المنهج بين الاعتقاد العام للناس وبين ما يدرس في البلاد فيدرس في اندونيسيا مثلا منهج شعر مثلا لا أعلم إيش يدرس هناك ها ما أخيل مثلا زي ذلك مصر شو راح يصير مصر قوت لشكان الإنسان يعني إلازم بالهينة طب ها وبيدرس الما اللي يدرس الأساس هنا رئيس منهج رئيس شعب لكن أعتقاد الناس فالعامة حتى لو كان في بنجلاديش في عندونيسيا في ماليزيا هناك الناس يشتدون صوت الشمس حتى لو يدرس اشعارة من اجهاش عليهم فعامة الناس على فضل الله بس الاسم شخصنا كان كده كده, كده كانوا يروح منهم هم بعثات لدول كده ويعلمهم علم الكلام وعلم المنطق ماشي ماشي فرق بين مقام التعليم وبين عامة الناس هذا ما يتحملوا بالله الله تعالى نرجع نعود الى مقصودنا كذا كم دائره عندك وهنا نعود الى السؤال اذا كان معنى الامه على هذه المعاني التي ذكرتها لاي المعاني يمكن ان نوجه قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي. عليهما الدعاء ولا الإجابة ولا الاتباع ولا. الصحيح الله أعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى أن المراد به أو المراد بها هي أمة الإجابة أي الذين استجابوا فدخلوا في الإسلام. ثم اجتالتهم الشياطين الى عده فرق وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. السبل السبل يعني فرق وللعلم فرق بين المذاهب وبين الفرق المذاهب ليست مذمومه إنما الزم في التفرق المذاهب اختلاف والفرق من الفرقة والفرقة مزمومة أما الاختلاف فلا الله قدر الاختلاف وإنما نهانا عن الفرقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرق الاختلاف مش قدموك شيخ الاختلاف أمر قضاه الله وفيه أبواب من الرحمة يا شيخ هو قضاه الله بس بس تضرج لا يحبه الله لا يحبه ولكن ليس كل اختلاف مزبوط وإلا فعنا عندنا مثلا مذهب الاربعه تجد فيها اختلافا ها الشيخ الالباني في في في صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما هو كان يعاني من المذهبيه دي وقدم في المقدمه بتاعته ذم المذهبيه كان بيستدل بالاي دي المذهبية ليست مذنب. هو مشؤت زمن التعصب المذهبية. التعصب نعم نعم. لكن المذهبية هذه سنة الامه الأمة. بيقول بعد كذا عقب إلا من راح مربوك. اللي ربنا من الاختيار هو ماشي. درجات والخلاف ليس كله فقد تأتي. مثلا من كان صاحب عذر في مساله ما فهي ياخذ بقول فيه تيسير حكم مثلا في الطلاق المعلق الطلاق الثلاثه الطلاق في الحيض هذه مساله من جهه خلاف فلو ان رجلا عميا اخذ بقول من يقول ان الطلاق في الحيض لا يقع وكان الطلاقه الثالثه هل يراجع ويعاتب وينكر عليه مساله خلافيه فاخذها الايسر هل هذا خلاف ولا مش خلاف هل كان فيه عذاب؟ هل كان فيه عذاب؟ تعني طبالي عذاب؟ يعني أصود هل كان الرحمة بالأمة ولا العذاب بالأمة؟ خلاف مسألة فقهية لأنه حرك فيها البحث عن شيخ يقول أنه انترف الحيدراء أخذ بقول لا و لا بل جاء هذا تيسيراً ومثلاً إقامة للأسرة وحفاظاً على فقه مفاسد أعظم من القول مثلا بأن الطرف الحديث يفع إلى وعد ذلك نعود فنقول أن قوله صلى الله عليه وسلم وستسترق أمته أمة الإجابة فالذين نخرفوا الإسلام وقع منهم التفرق وهذا يؤيد يؤيد هذا الترجيح أن المراد الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم وستسترق أمته أمة الإجابة يؤيد هذا السياق سياق الحديث. انظر كذا في سياق الحديث أن سلم قال افترقت اليهود إذا لما يقول افترقت اليهود والنصارى، كذا خرجنا دايفد إيه؟ ما كت لما يقول افترقت اليهود والنصارى كذا خرجنا دايفد دا دا يعمل إيه؟ أن تكون المراد بالأمة أمة؟ إيش ما كت معه خالص؟ لا لا, لا فهم. احنا قلنا تمامنا تكون أمة الدعم امه الدعم ممتاز, ما ممتاز. لما يقول السلم بدا الحديث بايه افتراخه اليموت ثم افتراخه الصلاه فلما ذكر يقول كده طلعنا دائره الايه الدعم. الدعم ثم قال وستصرف امتي يبقى أي احتمال كانت تكون امه الإجابة الاجابه امه الاتباع فقال في اخرها ما على اليوم واصحابي صار المربي الايه الفرقه الناجيه امه الايه الاتباع محتاجين لنا الاجابه لا انا بقول لك ام دلوقتي بابا انا اخرج الاحتمالات ليبقى الراجح ركز معايا لما احتمال يبقى معايا انا أصحابي دي الفرق يبقى يبقى الـ الـ الـ الـ الفرقه يبقى يبقى 73 فرقه كلهم على مثل الاجابه استاذ ممتاز وبرضك في دليل ثاني شيخ لحظه <تصح São> الله تبي دائما في هي حتى كمنطرو تفكيري تخرج الاحتمالات الضعيفة ليبقى ليه؟ إن شطط أي؟ إيه؟ إن شطط إن شطط طبعا إن شطط خبليك نسمع طن اه ايه ده يعني ما يبدان طيب؟ قال في اليهود والنصارى صوب كده خرجنا دايرف اللي دايرف أمته الدعم وقال في الآخر في آخر حديث ها ما علي اليوم أنا أصحابي خرجنا أمته الاتباع أو مدل التبع إذا يبقى إذا قال وستفترق أمتي لي أمتي الإيه همة الإيه الإجابة الإجابة ممتاز دلوقتي ماشي فضل دلوقتي ماشية إنه هو النمسا صنعت الإيه الافترضت اليهود أيوة على بعضهم النصارى على بعضهم ممتاز أمتي بقى على بعضها لي أمتي الإجابة ممتاز هذا كلام طيب ممتاز الله ما شاء الله ممتاز ممكن بقى امسك عليه رسالة عشان تسمع على كلامك لي أمتي الإجابة إيش كل مسلم ايوه على الـ على الـ على على في الجملة الاعتقاد الصحيح. معتز يبقى بقى كله مسلم. فيه حتى معتز في الإجابة. كل مسلم. آه, آه, آه كل مسلم ما يقع في هنا. أنا أريد أن تضع الحديث ده نصب عينيك لـ أنت حديث كتبته؟ لا أخذر شيء ما معك فضل. بس, بس. بنصه؟ ما بنصه. صح خليك كده تصور الحديث كده اهل البدع قالوا احنا طبعا المراد قالوا ان المراد بقوله وستفترق امتي هي أمة الإجابة هي امه الدعوه ركز معايا لك مهمة جدا البدع قالوا ايه, إيه؟ المراد من من مغزى من هذا الامر انت ذكي ان شاء الله تفهم فقالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم وتتفترق امتي المراد بها امه الدعوه وليس امه الاجابه امه الدعوة الدعوه فليما قالوا ذلك وما المغزى من ذلك المغزى من ذلك ان هم عايزين يقولوا إنه كل اللي حقول لا إله إلا الله ها هذا من الفرقة الناجية التي قال صلى الله عليه وسلم ما علينا اليوم أن نصحى يبيش بقى فيش بيدعم فيش شرك في الأمة خلاص كده تدفع عند القبر تسبح للبادوي تدفع ما ماشيء أنت من فرقة ناجية ليه لأن رسول على كلامهم قالوا إيه؟ قالوا لا النبي صلى قال وسأطرق أمتي أي مجموع الناس كلهم باليهود والنصارى صاروا ها يبقى كل ما قال ان الله محمد رسوله فهذا ينزل تحت قوله عليه اليوم انا واصحابي صوفيا مروريا معتزليا جهميا اشعريا فهذا ما فيه ما فرق والفئات دي وخلاص بقول دولت من الفرقه إيه؟ قال نجي اه باطل لو فهمت بقى السم في العسل يبقى قالوا ان قوله وستر قومتي ليس مراد بها امه الازياء ان الدعوه يبقى الناس كله حيفصلقه طبعاً كلام كلامه يبطل هذا الدعوة اللي سلم تكلم في الأولين ونصارخ خلاص صلّاهم بعد الدايت صلّاهم بعد الدايت لكن الأهم من تفهم من رضي عليه من تفهم مخزنة وذا كلام قلوي رجل اللي في اسمه الدعز. عبد الداعيز عبد الداعيز هذا كلامه سمعت صوته صورة وذا إذا بترك بقى أهل الدعاء بيوصل هذا القبض لينوا لفطرهم ويقول السلم إن أنا بقول السلم إن ما الشرك أخشى عليكم إذا ما في شرك فيكم. وقال إن الشيطان يأس أن يحبط في ديز العرب خاصا في الشرك خاصة. بتقول إذا شرك بل طالع الكلام باطئ. لأن حديث ما الشرك أخشى عليكم ها. لا متوجيش. ما الشرك أخشى عليكم أكبر. لا ما أكبر لا ما كان عطه حجازي المستند ليهم؟ ما الشرك أخشى عليكم أن في مجموع الأمة كما ذكرنا أن أمة معصومة. الذي قال أميناه الله سلم أن تفع الأمة في مجموعها في الشرك لا أحد الأمة ممكن أن تجعل الصحابة لا بس أنت مشكلتك أنت عايز تجيب ردود و... وتعمل لي تأصيد ولم تجعل تفهم لا فهم شيئا عليك أن تسمع أكثر من بذلك أنا أشهد الله أجعل لك يا رزمين أنا أجعل له إيه؟ عينين ويسالا سنك واحد الصحابة تبقى تسمع أكثر من تكلم إما تجلس مكان وناس الناس عارس ما، خد اللي توضّر، ما شاء <سوء> <تفصل> الله عليك توضّر ما شاء الله، توصل علي الله المستعان، طيب نرجع لمراجعتي، إذن استدلال المخالفين بالأحاديث التي نفت الشرك وزعمهم أن الأمة ليس فيها شرك هذا رد عليه بأن الشرك الذي أمنه أن سلم أن تقع الأمة في مجموعة في الشرك لأنها أمة معصومة في الجملة والشيطان يأيس أن يعبد يعبد المصلون في جزيرة العرب له تأويلات منها هذا التأويل الذي ذكرته أن الشيطان يأيس أن تعود الأمة في مجموعة إلى الشرك أو يقال أن جزيرة العرب لأن المهبط الوحي هذه لها أمنة خاصة والتأمين خاص أن لا تقع ألا تقع بمجموعيها في الشركة مثلا نفسه أخبر أن يقول قال لا تقوم حتى الحق حتى في أم من أمتي ويعبدون أصناع حتى تعب أدلات ولا بس الآن نحن على قنية الأصناع مدفونة عند الكعب وستخرج قال لا تقوم ساعة حالة حتى تطرب على اليد نسائي لو عند ذا للخلصة تخيل كده تخيل لما تفتح تخزوجها تلاقي أصنام تخيل ما شهد ذا أنا هيقع تخيل تخزوجها تلاقي ناس عند الكام في أصنام بيلفها الأصنام الحالف في نواش شيء يبقى رايش سيرجع تاجه فان الذي يتنبأ بذلك الذي لا ينطق عليها الذي لا ينطق ونحن على يقين من قوله صلى الله عليه وسلم وسيقع هذا الشئ نعم عمين لأن هذا أمر حضره الله اذا في الشكل الذي امنا قلنا وسلم الامه ان تقع الامه في في شكل لا تزال طائفه من امتي الحق, الحق. حتى ياتي امر الله وهم كذلك واشفع <تصفيق> الثانية المساله الثانيه كل بس المسألة الثانية الثانية في حديث الباب تفرق السابقين وتقليد اللاحقين هذه نجعلها غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفنا احنا ردنا على شوف هذا اليوم الشركة أخشى عليكم وقنا نقاط يبقى ما الشركة أخشى عليكم المسألة الأولى رد الأول أن يقال أن الشركة الذي أمناه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقع بمجموعها في الشركة. أمر الثاني أن الشرك الذي قيل فيه ما الشرك أخشى عليكم أن هذا كان موجه لصحابته لكن طبعا الاصل أن النصوص تأتي على العموم فالرط الأول هو الأقوى